உதினில்ல வீணயூ பாத்தலூன விழிமு வ இங்க الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا بُنَا نُ وَلَو لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّغَدَتِ الْمَسَاوِي وَبَيَعٌ وَصَنَاعَةٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ولا ينصر الله من ينصره إن الله القوي العزيز الَّذِينَ إِمَّا كُنَّا نَوَمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَكَ قَوْمُ نُوحٍ وقوم إبراهيم وقوم ملود وَأَصْحَابُ الْمَاءَيْنِ وَكُلِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ فَكَنَنَا نَكِيرِ بَن كَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَإِيَّاهُ وَلِمَنْ تُنْفِهِ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ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 فَإِنَّنَا تَعَمَّلَ الَّذِي أَصْرَرُوا وَلَكِنْ تَعَمَّلَ الْقُلُوبُ